قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما نعمل المشركين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعيره ونستغفره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 له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشكون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آل بيته الأطهار ورضى اللهم عن أصحابه الأخيار ورضى اللهم عن تابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون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 أيها الإخوة المسلمون إن الذي يحافظ على دينه ويهتم به ويعيش له يتعلم أركانه وقواعده ويتفقه في أصوله وفروعه أما هذا الذي يسير غير مهتم بدينه ولا محافظ عليه ولا مقيم له ولا معلم لشأنه فإن العلم والجهل عنده سواه تعلم أو لم يتعلم جهد أو لم يجهل فالأمر عنده لا يساوي مثقال ذرة بل أدنى منها من حيث ثمن أما أولئك الأبرار الأطهار الهدى المهتدون المصطفون الأخيار المجتبون الذين غرس الله عز وجل الدين في قلوبهم هؤلاء بهذه الأوصاف أي يوم يمر عليهم من حياتهم لا يستفيدون فيه علما يؤصلون قيامهم ويؤسسون مبادئهم ويرفعوا فإنهم يعدون هذا اليوم يوما عليهم لا لهم قال بعض الصالحين كل يوم يمر علي لا أزداد فيه علما يقربني من الله عز وجل فأسوأ يوم طلعت علي شمسه هو هذا اليوم إذن أولئك الأبرار الذين غرص الله الدين في قلوبهم يتعلمون كل يوم شيئا يفيدهم ويقربهم من ربهم عز وجل وهذا هو الخير كله ففي الحديث الذي رواه إمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقره في الدين وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمْ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُعْقِيْ وَلَا يَزَلُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ أَوْخَذَ لَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهُ وفي الواية, الواية ولا تزال هذه الأمة قائمة أي بأمر الله لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أمر الله وهم كذلك فربط بين آخر الحديث واستقامة أمر الأمة وظهورها وظهورها وعلوها وتمكنها بأول الحديث من يريد الله به خير يفقه في الدين والفتح في الدين الفهم عن الله عز وجل والفهم ينشر عن التعلم إنما العلم بالتعلم فإذا تعلمت العلماء يبقى عليك تدبر مسائله وأنت تفهمه فإذا تدبرت وتفهمت إذا بك تميل نحو العمل نحو التطبيق يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيه خيرا كثيرا من يلد الله به خيرا يسطيه في الدين يفهم دين أولا يفهم فهم إجمالي ثم يفهم فهما تفصيليا الفهم الإجمالي يستطيع المسلم في جلسة أن يعرض صورة جميلة رائعة وجيزة عن دينه فلو سألك سائل خبرني عن دينك الذي تحيا عليه وترجو أن تموت عليه وتضحي له بكل غالم ونفيس وتدافع عنه وتذود خبرني عنه لعلني أن أدخل فيه هل ستشرح له شرحا تفصيليا؟ المقام لا يقتضي ذلك أو الوقت لا يسعفه إذا تحتاج إلى أن تعرض عرضا إعلانيا تعلن عن يعني تعطي للرجل معالم العظم في هذا الدين المعالم البارزة المدارات الواضحة في هذا الدين فيسير لعابه حينئذ كما يسير لعاب واحد منا إذا أعطاه البائع شيئا ليتذوقه فإذا استفعمه واستحسنه يقول له أعطني بجنيه بخمسة جنيه بكذا كما أيضا هذا الذي يبيع العطر إذا أراد منك أن تشتري فإنه يفتح أفطم وأفطر وأعطر زجاجة لديك ويعطيك دهنه فإذا عجبتك وهو حريص على أن يعطيك أحسن أنواع العطور ليغريك قلت له سني جراما أو جرامين أما لو جاءك في العطور كلها ستختلط عليك العطور حتى لما يحب يشمي لك العطر يشمي لك دهنة هنا وبعدين دهنة هنا ويخليك تأخذ نفسين ثلاثة وبعد كده يديك دهنة ثانية كذلك المسلم الذي تعلم دينه إذا وقته الفرصة أمام غير المسلم أو أمام المسلم التائه الحيران البعيد عن الله فأراد أن يعرض له معالم هذا الدين ومنارات هذا الدين وأصول هذا الدين يستطيع أن يعطيه مواد إعلانية فيقول له تخيل أي بناء مثلا لم يستطيع أن يعرض هذا العرض إلا من تعلم ففاقد الشيء لا يعطيه ومن لم يتصور شيئا تصورا دقيقا فإنه لا يستطيع أن يصوره للآخرين ومن لم يحب شيئاً لا يستطيع أن يعرضه عرضاً لائقاً أمام الآخرين فمطلوب منا أن نتعلم الإسلام وأن نحب الإسلام حتى يقوم أمر هذا الدين لا يزال أمر هذه الأمة مستقيماً طالما علم الدين وحبه فتقول له ديننا كبناء والبناء يحتاج إلى قواعد فإذا وضعنا القواعد وأسسناها يحتاج إلى جدران وإلى أسكر ونحتاج إلى أن نرفع البناء دوراً واثنين وثلاثة وأربعة وكل دور يتكون من كذا تعرض الأصول الرئيسة فتقول الإسلام عندنا عقيدة وهي الأساس الذي لا يصح أي عمل بدينها ومبنى العقيدة عندنا على توحيد الله عز وجل ومعرفته فلا كهلت في الإسلام ولا وساطة أن تعرف الله عز وجل ثم بعد العقيدة تأتي العبادات حق الله عز وجل ثم بعد العبادات تأتي المعاملات البيوع والشراء والرهم والشفع والنجارة والإقالة والنكاح والطلاق الإناء والظهار هلوم جرّب ثم بعد المعاملات تأتي الأخلاق لأن المعاملات من غير أخلاق ما تنفعش هدب جافة هدب عدوانية هدب مجرّة طوانين كالسيوف فوق رؤوس أو فوق رقاب العباد لكن لما جاء بيع آه في إجاب وقبول وشروط البيع متوفرة لكن رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى طيب الزواج إجاب وقبول وولي وشهود ومهر وإعلان آه بس لابد أن على المودة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ينبذ الزواج على الخيرية في تقديم الأفضل من كل طرف للطرف الآخر خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله يبع عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق وتزكية التزكية هي السير إلى الله عز وجل بالقلوب قلبه ما ينطوي عليه من الحب والبغض ما ينطوي عليه من الرجاء والخوف من التوكل من صدق اللجوء إلى الله من الإنابة إليه من الخشية من الرهبة من الإشفاق من الوجل كل هذه المقامات يبقى تقول لو عندي عقيدة وعبادة ومعاملة وخلق وتسكية الخلق والتسكية الخلق غالبا يتعلق بالآخرين والتسكية تتعلق بك أنت في ذاتك في علاقتك مع الله عز وجل هذا يعمل الدين عندنا ثم تلقيه نموثجا حيا لكل شيء منه فتاتي في العقيدة تقول نبناها على توحيد الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله كده هدمت النصرانية واليهودية والبوذية والهدوسية والإرحاد وإلى آخر فيبدأ ليسأل فكيف هو وحب الله ما الأدلة على وجود الله ما الأدلة على وحدنية الله؟ عندي أدلة الآفاق وأدلة الأنفس عندي أدلة نقلية عندي أدلة سمعية ده ممكن أجد صورة الأعلى لوحدها بس نحن بنقراها في صلاة الولد أو إنه فيها أربعة أدلة على وجود الله عز وجل وقدرته. سبب اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. دي أربعة أدلة على وجود الله. اسم دليل الخلق ودليل التسوية ودليل التقدير ودليل الهدى. أربعة أدلة. أنا شرحتها في أربعة محاضرات. في أربعة محاضرات ذات مرة. اي اي تيب من اقرأه بس الذي خلق فسوى والذي يقدره فهذا هل يعلم احد من المسلمين الموحدين دليل الخلق ودليل التسوية ودليل التقدير ودليل الهداية طب يضع يشرحهم لهنه اذا كان مش متصورهم يشرحهم الزاه فانا ابدأ بالقواعد الرئيسة اتعلمه وافهمه وحبهه اتصلاها للآخرين ما عند قدرة وعند طلاقة وعند انفعال مع ما اعرضه طب العبادة تقوم على الاتصال المباشر لله عز وجل دي لفتح فليس عندنا كهلوت في الاسلام مش محتاج الوصف واذا سألك عبادي عني فاني طريبا اجيبوا دعوة الداعي دادا فليستجيبوا لي وليكمنوا بي لعلهم ينشدون والعبادة عندنا واضحة ما فيهاش غبش ما فيهاش تلاصم تصلافة قيام وذكور وسجود والإعجاز العلمي المعاصم في الصلاة يعني أثبت العلماء في بحث قرأته تبع الهيئة العالمية بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة ان الاطفال الذين يتعلمون الصلاه من 7 سن سنوات مع المواظبه عليها حتى سن 21 سنه هم ابعد الناس عن امراض العمود الفطري والالتهاب الصدري والجلطات والدماغيه والكلام ده وده علم. وبحث علم في كليه التربيه الرياضيه في جامعه حلوان به اساتذه دكتور متخصصه اثبتت ان قيام الليل جاب فريق بيقوم الليل وفريق لا يقوم الليل على مدى السنه فوجدت ان الذين يقومون الليل كالذين تقدمت به السن أبرى من, من الآفات والعاهات والأمراض التي تصيف كبار السن في العظام وما شبه ذلك أجيب الحديث يقولون السجود نفسه على سبعة مواضع أفدة العلم الحديث من سبعة الأعضاء التي نسجد عليها لي الوجه والوجه يشمل الجبهة والأمر كتير من أولاد بص عليه هو ساجد كده حطت الجبهة وساجد الأمر وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يضع ايه مع جبهته في السجود فلا سجود له أو كما قال صلى الله عليه وسلم بالجبهه على الانف الواحد اليدان الركبتان القدمان بقى معانا سبعه في اجزائيه بس لقطه واحده كده أخر. الصيام عندي مؤلف 250 صف عن الصيام والإعجاز العلمي فيه ده في اعجاز نفس واعجاز اقتصادي واعجاز بدني والصلاة كذلك عندي مؤلفه 250 صفحه اعجاز علمي ufiyet İslam efiyet kesiştimayi ve nefs ve ekonimik ve turbavi ve idari ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve وصاحب الحق إذا لم يدعو الآخرين إلى الحق الذي يدين الله به فمن يدعو إلى الحق عشان كده ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لو جد للمعاملات أساس المعاملات عندنا قاعدة قالها العلماء الدين المعامل ليس حديثا هي قاعدة الدين المعامل هو النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن تأتيه من دي أصل المعاملة عن ذلك اللي تحب الناس يحلوه معاك تعملوه معاهم يعني حمد نفسك مكان الطرف الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المسلم من سلم المسلمون وفي رواية الناس المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده طاعدة الأخلاق عندنا خذ العظم وأمر بالعظم وأعلم عن الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام إدوا طاعب هي أحسن دي طاعات الأفلاط عندنا طاعات التسقيه التطهير طهارة القلب هي الطهور شطر الإيمان والطهور هنا يشمل يشمل الطهارة الظاهرة الاختسان والوضوء والتحارض من النجاسات ويشمل طهارة القلب فنحن عندنا الطهارة إما حسية وإما معنوية الطهارة الحسية هي الوضوء والاقتسال سواء الاختسال من الجنابة أو الحيض أو الاختسال يوم الجمعة والوضوء للصلاة أو للعبادات التي تستباحوا بالوضوء أو الوضوء والاقتسال مطلقا نظافاً بطارح السيء والتحرز عن النجاسات وثيابك فطهر وأما الطهارة المعنوية فهي تطهير القلب من الأحقاد تطهير القلب من الحسد من الغل من إضمار السوف من إرادة الكيد بالناس وهناك تطهير آخر طهارة السر عن ما سوى الله يعني لا يكون في قلبك إلا حب الله عز وجل بإيجاز طعب ما يريد الله بي خير المفقه في الدين وإنما أنا قاسم الله عز وجل لا يؤمن قسم النبي صلى الله عليه وسلم العلم على الناس لم يبتم شيئا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم تشهد فبلغ وهذا العلم محفوظ القرآن والسنة على حد سواء، وعلماء الأمة شرحوا القرآن والسنة وما زالوا يشرحون فأنا حين أفتح كتاب الله بأخذ قسمي ونصيبي من العلم الذي قسمه الرسول صلى الله عليه وسلم هل اختص النبي عليه الصلاة والسلام الصحافة بالعلم وقال لا تبلغوه التابعين أو قد بلغوه التابعين وعلى التابعين أن يبلغوه للأكباء التابعين هل قص بعض الصحابة بالعلم وحرم الآخرين أم أنه كان يقرأ الآيات ويعلم السنة جميع الناس جميع الناس قاسم يقسم الوحي على الناس جميعا والله عز وجل يعطي الفهم هل فهم أبي بكر كفهم عمر كفهم عثمان كفهم علي كفهم باقي الصحابة رضي الله عن الجميع هل فهم هذا مثل فهم ذا تختلف الأفلاق والله عز وجل يعطي عشان أنت المفترض تسأل الله وتقول اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع العلم النافع اللي أنت تفهمه وتعمل به سواء في الظالم أو في الباطن العلم الذي لا ينفع هو الذي يستهلك وقتك ولا فعيل. زي كثير من الأخبار الموجودة في الجرائع معظمنا جمالك يمسكوا رأيها رأيها رأيها رأيها استفادت ولا حاجة. استفدت ايه لما عرفت ان فلان كان على قضية مش عارف في زنا ولا اي مع فلان استفدت ايه لما خمسة قاتلوا واحد وقطعوه في كياسه لما استفدنا ولا, ولا حاج راحت اوقاتنا هذا والجماعة دا عدين يبخبغوا ليه في برامج التوك توك شو من 8 إلى 9 العشر استفدنا منهم ايه ولا حاج اللهم الا المتميزون اللهم الا اهل الاختصاص اللي بيطاعوا علينا ودول اندر, أندر. من الكبريت لحمه كبلت لحم دي ما أنت بيقولوا عليه سملة وتحطت على النحس روح داهن، فهات لي كم متخصص بيطلع في فضياد كل معد والعيال راحت أوقدنا وراحت عيوننا وراحت رؤوس أموالنا فين؟ نهيب معنى بكرة القصص التي لا تفيد ولا تقدم ولا, ولا تؤخر ولا تغني ولا تسمح، فأنت يخطب لنفسك لأجل ذلك قاله قال سلمان رضي الله تعالى عنه. وهو يوصي حذيفة سلمان صحابي. صحابي قال له يا أخي إن العلم كثير وإن العمر تصير فخذ من العلم ما ينفعك في دينك وما سواه فدعه ولا تعانه إن العلم كثير دروبوا أسعى والعلم هذا منه ما هو اص ومنه ما هو فرع منه ما هو مقدمات ومنه ما هو متممات فهناك أصول وفروع ومقدمات ومتممات كتير من الناس مشغول دلوقتي بالمتممات يعني مثلا في المسجد كل لما حد يدخله الهلال واحد طلع له بورقه ايه الاذان هو اللي فيه الصلاة خير من النوم والاذان الثاني ما فيش الصلاة خير من النوم وعامل الورقه أدك كده هو. أمّة ليلان الله في إسكندرية أخذك في لها طب إيه رأيك أولاسي مش خالص ينفع ويجعل المؤذن يقول له هتدخل النار طبيعت سنة النبي المختار طبيعاً مهدى بس بالعليم الراحة كده لك بحين المسألة على الجواز والله وربي الكعبة على الجواز وأنا عارف أي الشيخ الألباني ورأي ابن بازو ورأي ابن عثاني ورأي مجمع البحوث الإسلامية وأرأي الفقهاء في القديم والحديث والحمد الله قرأتها كلها يراقبنا نحن باس وبنو إسرائيليين والعلماء اللي هم الكبار هؤلاء اللي بيتحرقوا الحق اللي ضرية أنهم يصفون بالتشدد لتحريم الحق قالوا إني ينفع الأذان الثاني بغير الصلاة وخرجوا من النوم ومن بش في أذان وجابوا الأذان يعني مش بود من دماغي خلاص مسألة خلافية عندها بالحق بقى سمة من متممات دية الناس مش عارف وصول دينها يا سيني ما تطبع وراءة وتوزعها بمئات الألوف فيها الكلام ده، اطبع وراءة فيها شروط صحة الصلاة تاة أحكم العورات يعني الحاجات المتفق عليها بعد ما نخلص الأصول نمسك في الظروع وبعد ما نخلص المقدمات نمسك في المتنمات وهناك فرض عين وهناك فرض كفاية وهناك فرض عاجل وهناك فرض آجل في فرض لازم تحمله دلوقتي ما ينفعشك أخر وفي فرض ينفع تأخر شوية اللي بيسموه الفرض الموسع او الواجب الموسع وفيه الواجب المضيق لا هو حالا والموسع مفتوح معاك زي الحج فرض موسع ولا مضيق مجرد ما يبع عندي فنوس وكذا وكذا وكذا بعضهم يقول مضيق وبعضهم يقول موسع طب نبدأ نشوف ده يتناسب مع ايه وده يتناسب مع الزفاة أعملها بسرعة أول ما يجي النصاب أول مطلع على طول ما ياخدش وقت معايا أكتر من خمس ست هي مسافة الفلوس ما توصل لأصحابها من أصحاب الزكوات ولا ممكن أن أقعد الزكاة معايا طول السنة وبعزق منها شوية شوية للا لا والذين هم للزكاة فاعلون ما قالش عاملون وهناك فرق بين الفعل وبين العمل فالعمل يحتاج إلى وقت في امتداد زمن والفعل لا يحتاج إلى وقت ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين فعل لأن العقوبة كانت إيه؟ عاجلة وسريعة كلمك البصري أو هو أقرأ جبوا الذين هم لسكات فاعلون لماذا قال فاعلون ولم يقل عاملون لأن السكاة تحتاج إلى فورية إخراج وده لا أحد أدلة الجمهور على أن السكاة تؤخر إلا بمقدار الوقت اللي أنت تصرف فيها وهناك أول أخرى أنا مش بأو في المسائل لما يدير نما الأعمال بالنية ما أنش الأفعال لأن المؤمن يعمل الصالحات ولا يفعل الصالحات يعمل الصالحات لأنك لو قلت لك يفعل الصالحات يفهم منها بدلالة اللغة إنه بيعملها مرة وخلصت بيعملها مرة وخلصت لكن لما أقولك لك المؤمن يعمل الصالحات معناها إنه يعملها مرة واثنين وثلاث لأن العمل يحتاج الاستمرار ويحتاج الامتداد زمن أرجع فأقول قال سلمان هو نوصح ذلك إن العلم كثير وإن العمر قصير طبعا مني زي ما بيقول كده الإمام حسن البنا الله يرحمه في تعليماته الديموريدين بيقول لهم الواجبات أكثر من الأوقات الواجبات أكثر من الأوقات يعني أنا عندي هم من تلتي. عندي أعمال كثير والوقت المتحلية فهو عن غيرك على الانتفاع بوقت ولا فإن أمنك إن العلم كثير وإن العمر تصير فأعمل إيه؟ لو أخذت العلم كل الوقت مش هكفيه إذن خذ ما خف حمله وغلاء ثمن قدام منك يروهات دولارات ريالات جنيهات تاخد إيه؟ يروهات أعلى حاجة قدام منك جنيه سترينيني ويوروه تاخد إيه؟ السترينيني قدام هناك فضة ودهب ودر وياقود تاخد ايه؟ تدر وياقود لان انت عشان تاخد الجنيهات لو خدت مليون جنيه مش هتقدر تمشي عشر خطوات ونت شايل الشرق انما لو خدت لك عشرين مليون سليليني هتبقى ماشي كده بتتدلع الشرق طب لما تاخد دراي اقل كده هم مليون جنيه تقول خطتها في جيبك عب جيبك خمسمائة مليون جنيه غير واحد شايل خمسمائة مليون جنيه في عربية مص نقل مش عارفه فأنت بس للقواعد خذ أصول العلم ثم إذا استوفيتها عليك بالفروع ثم المقدمات ثم المتممات إن العلم كثير والعمر قصير فخذ ما ينفعك في دينك فخذ ما ينفعك في دينك وما سواه ما سوى الأصول وما يلزم فدعه ولا تعانه. تعاند نفسك ونظر إلى الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى لما سئل عن العلم وطلب. فقال إن العلم لحسن كل العلم حلم أي العلم المفيد يعني وإلا فهناك علم ضار، كعلم السيح والضاق صف إن العلم لحسن طيب أعمل إيه بان يضروبه واسعة ويواته قليل والسلام القصير إن العلم لحسن فانظر ما يلزمك من حين تُمسي إلى حين تصبح ومن حين تصبح إلى حين تُمسي فَالزَمْهُ وَاشْتَغِلْ به ولا تُؤْفِرْ سواه عليه يعني خليك عمل يعني اللي بيسموه فقه الأولويات شوف ايه اللي بيهمك تعمله زي ما علمونا العلماء قالوا علم ينبني عليه عمل تواكل على الله علم لا ينبني عليه عمل أبخاره مش وقته في الوقت تلاقي كتير علمنا بني على عمل يعني مثلا جاءني واحد يقول ذهب أخي فاضل لخطبة فيه مكان فيه وكلات كتير بتدع بطيخ وتفرح وتفرح وترمترة وكذا فأم أعد يخطب الخطبة عن الأسماء والصفات الأسماء والصفات اللي خلت أمة الإسلام اتفرقت لمعتزلة وجهمية وقدرية وناصبة ومرجئه والدنيا بازت من وراها ودخل في الأسماء والصفات بقى والرحمن على العرش استوى وفي وجهه ولا مفيش وجه والمؤوله والمشبهه والمجسمه والمعطله و... الجماعه اللي بيشتغلوا وكلايد ده بيقول ايه ده ايه اللي بيحصل لك كذا الناس اللي يصابوا بكارثة عقديه يا عم انتوا تكلمهم في الغش التجاري تكلمهم في الرقفه بالناس اللي عليهم ديون وما يدخلهمش السجن تكلمهم في تحليل اللؤمه احكمت حلال والحرام وتقعد تتكلم فيها 200 300 خطه ده ما حدش ناقصه صفات هناك تقولك هو ربي يا جماعة وحدوه لا إله إلا الله لحب ربنا ينفع إيده لحب النبي صلى عليه هو دي اللي هو اللي تلسل معاه كان عيماوت الناس فيبقى أنا عايزين يرجع تاني ويقول قال له إيه انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي ومن حين تمسي إلى حين تصبح فلزوه ولا تؤثر سواه عليه اشتغل في مفيد ثم انظر إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عليه سأله ابن هاني التلميذ فقال له يا إيمان أقوم الليلة أنسف العلم أحب إليك أو أصلي تطوعا أفضل كل من لمسك الكتب الشرعية الفقه والحديث والتفسير والسيرة أنسح العلم كده وانقل من كتاب لكتاب هو زمان ما كانش فيه مطابع اللي عايز كتاب بيستغف ويستعيره وينسح اللي فيه ويحفظ بعد كده ولا أعد صلي ركعتين ركعتين ركعتين فقال أحمد بن حنبل إمام المسلمين رحمة الله عليه حين تقوم الليلة تنسخ ختب العلم فأنت تعلم به أمر دينك فهو أحب إلي من أن تقوم الليلة تصلي تطوعا أنت لو قمت تصلي تطوعا الصالح حلوة وجميلة محدش يمكن وكلام أحمد رحمة الله عليه أدل على كده لكن العلم الشرعي وتعلمه وطلب العلم فريضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح طلب العلم فريضه حين تنسى الكتب العلم الشرعي أو تقرأ وتذاكر العلم الشرعي فإن العلم ينفعك ثم النفع يمتد إلى غيرك وبعدين تعال الذي يصلي ولا يتعلم الصلاة كغالب المسلمين اليوم غالب المسلمين اليوم لم يتعلم أحكام الصلاة شأنهم شأن الموسيقى صلاته عارفين حديث الموسيقى صلاته هو جات له الملامه من عند النبي عليه الصلاة والسلام من قلة علم دخل رجل من المسجد ما انا بقول لك في تلاميذ بيديله العلم عايز دينك يا ولد والعميده تقام تعلم دينك تفهم دينك أحب دينك دخل رجل فصلى ركعتين ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في المسجد فسلم عليه فرد عليه السلام في الوعي وقال له ارجع فصلف إنك لم تصلف. ثم ليس صلّي ركعتينه ارجع فصلف إنك لم تصلف. فرجع فعاد الرجل الصلاة صلاة ركعتين كهيئة الصلاة الاولى ثم ذهب لما صلّى فسلم عليه فقال له ارجع فصلف إنك لم تصلف. فعاد الرجل فصلى المرة الثالثة كهيئة الاولى والثانية. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلف إنك لم تصلف. فقد الرجل الذي بعثك بالحق لا احسن غيره يا رسول الله انا عارف والذي بعثك بالحق لا احسن غيره فارني وعلمني شايف الراجل الاعرابي اريني وعلمني علمني ده النظريه اريني ده التطبيق بيان عن يعلم يعني ده العلم كله على نظريه وتطبيق فارني وعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفه المسيح صلاته وهي موجودة على الموقع الموقع الذي انشانه على الإنترنت في حوالي تلاتة وعشرين لقاء تلاتة وعشرين لقاء شرحت فيه حديث الموسيق صلاته بالتفصيل من ناحية الحركات ومن ناحية الحقائق ومن ناحية تزكية النفوس ومن ناحية الآثار المترتبة على حركات الصلاة فمن أراد الخير فليستمع إليه المهم ما أُتي الرجل الذي أسمى صلاته فإن صلاتك صلاةه لم تصل أقول لك زيه حذيفة بن يمان رحمة الله تعالى عليه. ورأى رجلا يصلي ينقر الصلاة فقال لو منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة قال منذ أربعين سنة قال لو مت وأنت تصلي هذه الصلاة مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم ليه؟ هو ناقل الصلاة زيه يسير صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسوأ الناس سيقه الذي يسرق من صلاته قالوا كيف يسرقوا من صلاته يا رسول الله؟ يعني مثلا الجيني بيحطه جيب وحطة أرض بيضربها العقد إن شاء الله بيسنطر عليها الكرفاز إنما يسرق ركعة ومساك دات زي ما تجيش أسوأ الناس سرق الله من صلاته كيف يسرقوا من صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودانها وتعال شوف كتب دلوقتي بيصلي بعمل أمناهي أصحاب معذورون يصلون على الوضع الذي يسترقون فيه يركع هكا. هل هذا ركوع؟ ليس رفوعا الركوعا يستوي ظهره ولو جينا بكوب من الماء لم يقع يعني تحط بطن إيدك على الصبوية بتاعت ركبتك وصبعت محلها عليها ودرعت مشدود ومؤخرة راسك مستوية مع مؤخرة ظهره ده الركوع التام التام والنبي عليه الصلاة والسلام قال الذي لا يتم ركوعه أسوأ الناس سيطا ده احنا فينا حرمية كتير بقى على كده في الصنة يعني السجود نفس القضية بص الرجلين كتير من أولادهم وهم سجدين بص وشوف كده ولا بص وقول هتلاقي الرجلين عاملة زي مساحات العربية رايحة جاي يا ابن الرجلين بتتحطى على الأرض وتلاقي واحد حطة بجل الإيمين على بجل الشمال وهو ساجد وتلاقي واحد من أيمهم ببطنهم هي دي الطريقة أين أبوه وأين أمه ينصح برفق بعد أن يعطيه هدية صغيرة مثلا أو اكتسامة على الوجه أو كلمة طيبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ولتقوا منكم أمه يدعون إلى الخير واللي صلى الله قال علموا أولادكم الصلاة وهم ابناء ساف واطربوهم عليهم ابناء عاش ارجع معي إلى أحمد بن حمد رحمه الله تعالى عليه قال له أنت تقوم الليلة تنسخ كتب العلم فأنت تعلم أو تعلم به أمر دينك أي بالعلم فتنتفع وينتفع غيرك فهو أحب لي من صلاة الليل تطوعا الذي لا يتعلم دينه يكون ما يفسده أكثر مما يسلحه قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه من عمل بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلح اللي إنه يجيبك حالة يعني إيه؟ يعنيها يعني واحد مش عارف حال هيجي صلاحة حالة حيطرباء يعني كنت تشيبها جدا وانظر أيضا إلى أبي هلالة رضي الله تعالى المساعد النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقوم ليلة فأفقها في ديني أعدى دارس الفيطة جد لأن أقوم ليلة فأفقها في ديني أحب إلي من أن أحيي هذه الليلة بالصلاة حتى الصباح العلم، العلم، يبقى معنى كده أولادنا اللي أيمين يذكرونه؟ نيتك إيه يا حبيبي؟ حتى لو بتدرس إجليزي أو هندسة أو كيمياء أو فيزياء أو طبيعة أو لياضة أو طب أو ابتدارة أو, أو زراعة هل لما كان علمك؟ نيتك إن تكون طالب مسلم متفوق تكفي المسلمين حوائجهم؟ يبقى مذكرتك أفضل من صدق ركعتينه، إن أردت الوضع بصلاة ركتين خفاف ركتين خفاف كده نص ساعة ساعة ركتين بساعة حسب طرقته ثم بعد ذلك ينشغل بمذاكرته الجميل أما الذي لا يستوي معه الأمران فيكفي صلاة العشاء والنخلة ولينتبه إلى المذاكره نريد طبيبا متفوقا ومهندسا متفوقا وتجاريا متفوقا متربويا متفوقا وزراعيا متفوقا عند كل هؤلاء فطلب العلم هناك علم هناك علم على المسلمين جميعا أن يقوموا ببناء عين على بعضهم البعض. اللي هو فرض العين فرضه. فرض, فرض العين تعلم أحكام الصلاة. يعني بنقول الكبار يتعلموا الصلاة من الرجال وأما النساء يتعلموش لا. بنقول اللي عندهم خمسة وعشرين يتعلموا الصلاة واللي ما لا. برضه على الكل. ضرط عين على كل مسلم وملمة أن يتعلم أحكام الصلاة أن يتعلم أحكام الدين. طيب فرض على بعضهم. التخصص في أمور معينة والتوسع فيها التخصص في علم الحديث النبو ده فرد كفاية يبقى مجرد ما يدخل طالب كلية لأصول الدين سنة ثالثة قسم الحديث بقى هو فرض عين يتعلم عليه الحديث النبو كان بالنسبة لنا جميعا فرض كفاية لما هو دخل الحديث بقى فرض عين بالنسبة له وقال الحمد لله بقى اتفرقابتك يا حلم أنا اطلعت منها طالب كلية الطب قبل ما يدخل أي حد كلية الطب فرض. المسلمين يتعلموا الطب إمام الشافع قال المسلمين لما ضيعوا الطب غيرهم هو اللي ملك أبدانهم وإحنا قلنا بيعيدة من ابن تايمية قال بعض العلماء قال إن بيضيع الدين نصف متفقه وبيضيع الأبدان نصف طبيب أو متطبق فالطالب اللي راح مختار كلية الطب وأول ما تقبل فيها وراح سجل أوراقه بقى دراسة علوم الطب بالنسبة له ايه؟ فرض عين. يعني أمة الإسلام كلها متعلقة برآبتك يا حبيبي وقتك كل في قولة الطب أنا عجبت حين جاءني أبن يقول إمي لديها أبناء في قليات الصيزلة وجابوا أول سنة امتياسات وبعد كده بدأوا يشتغلوا من الشيخ فلان للشيخ فلان دروس ومش مكفيهم حضور الدرس الثفر لحد لبين التلات في مساجد متنوعة راحوا مع الإنترنت يتابعوا الإصدارات الأخرى جم في سنة ثانية نزل افتكتبني جيد جدا. الله معنا كده بالطريقة دي في سنة ثالثة حيبها جيد سنة ربعة حيبها مقبول فقال لهم يا ابن الدين ما ضيع العلم اللي انت فيه بيقولونه يا أبان إيه إن طلب العلم فريضاً والعلوم بتاعت الصدراء والطب دي كده علوم دنياوية لكن احنا عايزين العلم الشرعي اللي دخلنا من اللي قالك إن الصدراء ما دخلتش الجانب ولا الطب ما دخلتش الجانب هو من اللي قال لنا أنشئه كلية الص قال يا عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء فإذا أصيب دواء الداء باراء أو بارئة بإذن الله معناها كنه يا عباد الله ليتخصص منكم فريق في دراسة علم دولي فأنا بقول لهم إنتهم إزاي بيخطروا عندي إما كنت أخطف في هداي ومش مش عارفين دي دي أنا طول عمري بقالي خمسين بحث صوت في القضية دي فدرستك للطب صلاة أي كالصلاة عبادة طرح ما عندك ليه درستك للهندسة للتجارة للزراعة للميكانيكا للإقتصاد المنزلي كل العلوم طرح ما دخلته ده أفرض إيه ابدع يا حبيبي بك ابدع كن كأبا القاسم الزهراوي من علماء القرن الرابع الهجري في الأندنس من, من ألف سنة كان عالما بالدين في قتل. عنده دين وعنده عنده شرح ونكتب اكتبه بأب الجراحة في العالم اسأل كده اكتبه على الفرنينت أبو الجراحة في العالم هيقولك أبو القاسم الزهرارض وفي القرن العشرين اللي فات الميلادي عملوا في نيويورك مؤتمر لطب الأسنان ومؤتمر عالمي فقالوا عايزين ناخد شخصية نعملها رمز للمؤتمر فاختاروا أبا القاسم الزهرارض اليوم من ألف سنة المسلم صاحب العلم الشرعي ليه؟ لأنه أول واحد على وجه الأرض حاول يعمل عمليات تقويم الأسنان. أبو القاسم الزهراوي أول واحد حاول يعمل عمليات توليد متعسرة مع وضع انقلاب الأجنة. وشريحة في المخطوطات بخط يده. اكتشفوا بعد كده في القرن السادس ان فيه طبيب نسّس إيطالي سار في البحث فعَد القسم كله ونسب النظريه لنفسه واتفضح بعد كده. أبو التاسم الزهراوي هو اللي اخترع متين آلة طبية عارف الآلات الطبية اللي بيحطوها كده لما يعملوا الجراحة؟ هو صاحب اكتشاف متين آلة أنا سألت رئيس قسم الجراحة في سنة من السنين في طب إسكندرية قال لي هي هي الآلات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي مع معنا تعديلات طفيفة وشوية زيادات يا سيدي لما تدخل الطب خليك أبو التاسم الزهراوي بتاع صغيرة والهندسة والتجارة وانت عندك بقى الاخوارزمي ومش عارف ومين. ثم و فالعل إذا دخلت كلية أصبح فرض عين عليك أن تكون مارعا فيها دينك يا طالب التجارة في براعة في كلية التجارة دينك يا طالب الطب في براعة في كلية الطب دينك يا طالب الهندسة في براعة علم الهندسة دينك يا طالب الميكانيكا في براعة كلية اللي دخلتها دينك يا طالب الاقتصاد علم السياسة في الاقتصاد علم السياسة جب كده عندنا الصعيدين وعندنا ناس مجنيين وعندنا ناس تنقويين واجتماعيين يتم أمر الدين أيها الإخوة الأحبة إن الكلام عن الدين وعن العلم طويل طويل لكن حسب أني أشرت إشارات أسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعة ورزقا طيبة وعمل متقبلة أقول قومي هذا بس تغفروا ضمي ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهروا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهروا أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم وهارك عليه وعلى آله وصنفه ومن اهتدى بهديه وساغوا على نجهه إلى يوم الدين أما بعد دينك من غير علم شرعي لا يكون عملك من غير علم لا يصلح الدنياك من غير علم تتخصص فيه حسب قدرتك وكفاءتك ومهارتك لا تقوم هذه الدنيا بل يتحكم فيها غيرنا انظر إلى العلماء حين تكلموا في مقولة أن الدين والدنيا إنما يثبتان بالعلم قال الإمام السهري محمد بن شهاب السهري رحمه الله تعالى علي أحد قال كان من قبلنا يقولون لنا إن الاعتصام بالسنة نجاه سنة النبي عليه الصلاة والسلام الحديث النبوي ما جاءنا بين الله صلى الله من أقوال وأخعان وأقرار وصفاته إن الاعتصام بالسنة نجاه وإن العلم يقبض قبضا سريعاً العلماء بيموتوا بسرعة فإذا مات العلماء خلفوا ورأوهم رؤوساً جهاراً ورعياهم بالله وإن العلم يقبض قبضا سريعا فتنيعملين طلما العلماء يموتون ألف نشر العلم ثبات للدين والدنيا وعدم نشر العلم ذهاب لهما معه نشر العلم ثبات للدين والدنيا إذا عليك أن تجلس مع أولادك فتنشر العلم الشرعي بينك ولو كتاب بسيط زي فقه الميسر واحد ميتا ثلاثة أربعة خمس ألف بين قم تاني بس بشكتر من كده اسم الفرق الميسر بس الاسم ده موجود في كتب كتير هاته بطبع هي اعداد نخبة من العلماء مطبوع في مجمع او تحت اجراف مجمع الملك فهد لتبعث المصحف الشريف كتاب رائع ومبسط اللي بيسموه ما لا يسع المسلم جهله في حاجات كده المسلم لا يؤثر بجهله في حيث حاجة, حاجة احنا ونانا طلب العلم فريضة ما روحتش تطلب العلم ليه والعلم الفريضة اللي انتلك عليه اللي انزمك تعم لنزمك أن تعمل به خلاص خليل المتخصصين أما التوسع في مسال العلم خليل المتخصصين يبقى إذا ما بتعرف وصول العقيدة وصول العبادة وصول المعاملة وصول الأخلاف وصول التسكيل تسكيل النفوس في الوصول إذا أرد أن تتوسع بعد ذلك فخيروا الورادي أما إن لم تتعلم الوصول لا استماعا إلى العلماء ولا قراءة في الكتب ولا بحثا عن هذا العلم في مظامه فإنك تؤخذ أمام الله عز وجل يبا عليك بالكتاب الفقه الميسر حاول فقه بأسر إعداد نجلة من العلماء كتاب منتشر ومعروف أو عليك بكتاب ما لا يسع المسلمان ما يعني ما فيش ما لكش عزر لست في سعر حتى تتعلم ما في هذا الكتاب وإلا فأنت محرج عليك أمان الله يعزر جهد لأنه ما يتعلمش الحاجات البدايات دي أو الأصول زي ما قلت لك ما يفعله كان ما يصلح ما يفسد أفضل مما يصلح اسم ما لا يسع المسلم جهله للدكتور عبد الله المصلح رئيس سيئة الدكتور العلمي في القران والسنة الدعير المشتهر والاستاذ الدكتور صلاح الصاوي أحد الأعلام في الفقه المقارنة موصول الفقه هو مجلد كده ومشتهر وموجود على الترنت نسخ كتب منه وبيبع في الأسواق هناك كتاب آخر اسمه ما لا يسع التاجي جهله التاجي تتاجر وتتعامل في الفلوس وفي الأراضي وفيه وفي, وفي الأسواق ما ينفعش كل باسم الله وتدخل في السوق إلى بعد ما ترى الكتاب ده لأني زي ما قلت لك لو واحد دخل من غير ما يعرف أحكام المعاملة سيقع في الحرارة حجمًا ما يديش يقول بعد كده أنا مشيخ عملك كذا أي حق ده كده غلط هو بعد أنت أما تكون عارف أن فيه شارع ضل أو شارع أنت ما تعرفش منين يودع لفين في بيتروح بتروح وتقولك بسال بعدين لا طبعا قبل ما تروح يا عم انا رايح اشوف الايه الشارع ده نقتل فيه ازاي والشارع ف الشارع الفلاني عارف ان هو ضلمه قبل ما روح بمسك بطارية معايا ولا بعد ما عاد الشارع الضلمه بجيب البطاريه او اللي جاي يسال الشيخ بقى انه يعمل العمل بتاعه انا عملت كذا صح ولا غلط ده زي اللي عدى الشارع الضلمه وراح اشترا بطارية عشان ينور في النور يعني زي كحت لما وقع كلمه في 10 ساف وقع منه في الشارع الضلمة راح يدور في شارع المنوه واحنا كده فالمفترض ان ابدا لما تدخل زي ما قال عبد الله بن المبارك قال ما العلم الذي يلزم المسلم أن يتعلمه ان يتعلمه ايه العلم اللي يخلص له قال لهم قبل أن يعمل ينبغي أن يسأل بسال العلم اللي زمان. هتتجوز نسى تحتمل جواز ايه معامله الزوجه وهي نفس القضية هبيعوا تشذي أحكامين رايح تحط فلوسك في بنك أو في أحكام التعامل مع البلوكين إيه الحالات فيها حرام والبلوكين حالات فيها فيه حرام مش كلها كلها رايح تزرع ت تزرع أحكام إسراعي في حد عنا رايح في حد صيدلي أحكام ال ال وفقه الأدوية ووو أنا عندي كتاب أهديني بعض إخواني جزاهم الله وخيره اسمه فقه الصيدلي المسلم حوالي 400 صفحة وفي فقه الطبيب المسلم وفقه السابق المسلم وفقه المعلم المسلم وفقه التاجر المسلم كل واحد له أحكام متخصصة هتفتح صدرية يلزمك تقرى الكتاب ده طيب الطبيب هيتعرض لحاجات في دينه ما يقوليش الطب دونيا آه دونيا وبدأ لكن ليه تعالق للدين عندنا كتاب كده موسوعة فقهية كبيرة من الألف للياء. مثل على الألف للياء الدكتور أحمد محمد كنعان موصوعة المسائل التربية حوالي كل مئة عندك مثالة تبدأ بالهمزة يبدأ بالهمزة مثلا جراحة التجميل هات حرف تجميل أحكام هاي واحد دين ثلاثة يلزمك أن تتعلم ذلك واحد حي ذكي يلزمه دي كتاب في بك الزكاة ويسر كده يعرف أحكامه ايه أو يسأل عالم ويقول له أذكي ازاي ومين اللي ياخد زكاتي؟ وأدي له أدي ايه؟ أدي له الزكاة كلها؟ ولا نصها ولا ربعها؟ آسمها على خمسين ولا على مية؟ أعمل جهة شركة صغيرة وملكها للفقراء؟ ولا أنا أديها لهم اتصرفها بمعرفتهم؟ أديهم فلوس؟ ولا جب جبلهم لحمة وليكس ومش عارف ايه؟ اسأل طب واحد ما عندوش مال يلزم وتعلم فقه الزكاة؟ لا، ما ينزموه طب لو تعلمه؟ اهو علم يتعلمه يبا كل واحد انتعلقت ذمته بعلم وجب لأجل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل السوق فإذا رأى واحدا غير فقيه في بعض المسائل يقول لا يتاجر في أسواقنا إلا من تفقه في ديننا لا يتاجر في أسواقنا إلا من تفقه في العشاء الحفظ على الأميرنا الحلال يعني مثلا الجماعة المشتغل في السياح هل السياحة حرام ولا حلال؟ هل كلها حرام؟ فيها صور؟ وفيها صور؟ عندنا رسالة ماجستير في 400 صفحة بسمها أحكام السياحة في الإسلام على مستوعب أحكام السياحة في الإسلام جابت الأديل العلمية السياحة جاكزة واحد من ذاته بقران والسنة وهو أهدي علماء الأمة وجابت صور السياحة من الألف إياه وجابت أحكامها فهي الزمغ كرعه كان عندهم مطمئن الأسبوع اللي فات يقولوا اللي حقيق علشان يحكم سواء رئيس أو في مجلس الشعب ومش هيسمح للسياحة إن هي تقول إحنا حنبقى ضدها كلام صحة وكلام غلط يطرح حطيرك بترسل السياحة اللي في نويبع ودهب والغرداء وشار مشير العروح دين ونهار هناك بيسر السياحة ونعنب الله على مثل عمي السياحة يا طبق توقفوا للسياحة أنك تفتح لي سبعين محل خمر على مستوى في مصر العربية للشركة بتاعت هولندا اللي للباعت الشركة الولنبية وعيال المسلمين يشبنا اليوم نهار بحاجة سياحة لعنتوا الله على من فعل ذلك تبالون ما نكسل يا تصل السياحة بتجيب تالي الدخل في البلد ما هو دخل الاجلس والعياز بالله إذا كانت على حساب العراوة على حساب الخمرة وقال إيه ال ال ال الإعلام اللي عمله للسياحة ما شفتش فيه ماجه كله رقصات يقول لك أول كليب نزل بيه وزارة السياحة لتنشيط السياحة اقسم بالله كله عرض يا دي السياحة بتاعدنا؟ دي سياحة والعاذ بالله معلش سمحوني؟ لما احنا اسمحولنا ان احنا نتاجر في الخمة ونتاجر في العرض هو بلدنا مقصع وها ما عندهم العرض في بلاد ولا يخلو فيه بس على ذكر ومأكد لو حد يجي من الجانب جانب عندنا ووقف عارياً في القرية المخصصة له راح فيه لا طابه أروح أنا دلوقتي على محل الخمر اللي مفتوح في سموحة اللي عندي سيد جابر وكسر فيه لا طابه لا يجوز أنا أنا من الذين يقولون أو مع الذين يقولون بأن تغيير المنكر ليس إلى, إلى إلى إلى أحد الرعية في المسائل العامة دي مسألة عامة يبدي يقوم عليها ولي الأمر أنا عايز أسأل سؤال لو واحد فتح محل يبيع فيه حشيش ايه رأيوك؟ مشروح ايه مصرح؟ ايه؟ ايه رأي فيه ايه؟ ها؟ هيتحبس ومش بعيد يأخذ اعداد ايه الفنج اللي تحشيش وتخمرة؟ حد يتفلق لاصلحة جاملة؟ ايه الفنج اللي بيع حشيش في محل مرخص ليه وبيع خمرة في محل مرخص ليه؟ اللي يعرف يبايولي في خلصت فلصت المشكلة فتعال ورجع معايا تان بعد الانفعال دي أقول لك ما يلزمك أن تتعلمه هو ما يلزمك أن تعمله وقبل أن تعمل عليك أن تسأل قال داود بن أبي هند المتوفق قبل سنة 140 هجرية داود بن أبي هند من روية طرم الهجري كان عالما فتقة عابدا اسمع بقى الكلمة يوحى اخفر به قال جالست الفقهاء فوجدت ديني عندهم جالست الفقهاء فوجدت ديني عندهم عرف دين إنما لو جالس اللي ما يعرفوش الدين هيا عرفو يزاد جهلا على جهل جالست الفقهاء فوجدت ديني عندهم وجالست أهل المواعظ فوجدت الرقة في قلبه أهل المواعظ زي اللي يسموهم الدعاة الجدد دلوقتي اللي هم يعني بيحبوا الناس في الدين ويبكوهم ومش عارفين ويخلوا الناس تروح تصلي والبنت تلبس الحجاب ودايبرابهم ودايتعمل في الحلال ويسيب الحرام وكده ويمكن يتبغى في القران ويسيبوا من الاغاني الفاجره ده اهل المواعظ في حاله القلب جالست الفقهاء اللي بيشرحوا الفقه ومسائله وفروع الدين واصوله فوجدت ديني عيده وجالست المواعظ فوجدت الرقة في قلبي وجالست كبار الناس فوجدت فيهم المرؤة الكبار والمرؤة المرؤة يعني الذوق العام ببساطة المرؤة معناها ملكة نفسانية حاجة جوه الواحد بيشاشك فيه ملكة نفسنية تحمي الإنسان على اجتناب الأفعال والأقوال التي يذم عليها وفعل وقول الأقوال وفعل الأفعال التي يحملوا علينا المروهة من ال... الواحد يعمل اعتبار للمجتمع اللي هو فيه لو جالسك اعتبار الناس مش هتلاقي واحد يقول لواحد بينك وسيل خدي يا ابن الكلب انت كنت كان يارد ابن الكلب يا لا كان واحد بيقولها لزميله. ده دي حلو إن أبوه كلب يعني دي حلوه كويس. على الأقل حيوان عارفينه وينمس للوفاء يعني إنما في شتاين تانية والعياة بالله في, في الأرض في العربي، في الشارع، في الكلية في كل ما حتى أقسم بالله في العياة من الجرعة الغازية فسد عاد كده لو جالست هؤلاء الطائشين مفيش مرورة، مفيش دوق عام ده مش دوق عام حلال وحرام ده طيب لو جالست كنت تبني شو بصدق قدام جم... جم... الرجل الكبير اللي قضى هو والأكبر منه في السن وحطت رجله على ريكلة وولع وينفق السجارة في وشه إنما كبار الناس يقدر واحد من كبار السن من اللي احنا عارفينهم دلوقتي يقعد فلاعدة وحط ريكلة على ريكلة في وصل الناس قولها فعيد يعمل مين؟ عيد دعوا بعيدل واتكلم عيدل جعل الاتنين بقى رقوا بعيدل واتكلم عيدل يهضر يعمل معيش فأنا قاسم هدخن سجارة برا بس إنما التاني يدخن عمشي جلستوا كبار الناس فوجئت المرؤة عندهم عشان كدة عشان عيني علوم مع الكبار حصل في حلقة واعية في النص عيننا أعدوا مع زملائهم وزملائهم أعدوا مع نفسنهم دخلين علينا رأي وحركات عجيبة في الشارع الزين فاحنا عشان عيني علوم مع الكبار هيتعلم السمت السمت يعني إيه؟ طريقة الحياة مع الناس هيتعلم الكلام الحلو والكلمة النبي أمتى والكلمة الوحشة أمتى والكلمة هيتعلم الحركات فن الحركات اللي بيسموا الإتكيف يعني الثلوك العالم جالست الفقهاء فوجدت نيني عندهم وجالست أهل المواعف فوجدت الرقة في قلبي وجالست خبار الناس فوجدت فيهم المروء تعلمت منهم الثلوك العالم وجالست شغار الناس فوجدت أحدهم يطلق امرأته في سيء لا يساوي شعيرا بيطلق, بيطلق مراته في حاجة ما تجيب في حباية شعير إيه ريكم في زبان نعمل الزائد؟ روحي والمتطالق دي شكلها ايه دلوقتي؟ طلقني! هي يقولوا طلقني شكرا دلوقتي تسوي كام دلوقتي وجاء ناس يشوف سمهشوا اللي بيمطأ بالطلاق كين هون؟ يهيد من في حاجة ما تسويش لا راجل ده ربنا سمى الطلاق تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعدى حدود الله فهولئك هم الظالمون وانت سهل عليك وانتهى المتطالق؟ دا حتى المشكلة لو كبيرة حاجة من وحاجة من ألي من من أهلها يقول جالست شرار الناس أهو. كل بقى اللي على نسانه فيه ما بقى من شرار الناس جالست شرار الناس فوجدت أحدهم يطلق مرأته فيما لا يساوي حبك شعيره وفي الخواتين احذروا أولئك الذين يجتالون الناس عن الدين مش يقول لك في مرحلة اجتياح للبلد في الاحتلال في مرحلة اجتيال للدين احذروا مجتالي الدين اجتيال الدين يعني ايه؟ يعني اقتلاع الدين من القلوب فهناك اجتياح الأرض احتلال وهناك اجتيال الدين اقتلاع قال سيدي وسيد العالمين صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في الحديث القدوسي إني خلقت عبادي كلهم حلفاء يعرفون الله ويأملون إليه بالفترة وإنهم أتتهم الشياطين الشياطين الإنس والجن فجتالتهم عن دينهم فأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا فشيطان الجن يريد للنسان أن يكفر بالله كمثل الشيطان إلطار للإنسان يريد للنسان أن لا يصلي yüredi. inanma يريد Şeytan o iyi kâb inekimle adaratlar ve barzaklar çamur ve mecsid ve sordukum an zikri Allah ve an salat ve şeytan elims yajilinler fi dini, وشيطان الإنس مندوب الشيطان إدريس يحيي الإنس يجادل وإن الشياطين لا يحون إلى أوديائهم مندوب الشيطان في الأرض وإن الشياطين لا يحون إلى أوديائهم ليجادلوكم آه وإن طعمهم يضرب لما يجي يقول لك الأمم المتحدة عزت الزواج المثلي شذوذ الحياة بالله لما يجي يقول لك إن الزوجة من حقها تسافر بدون إذن زوجها من حقها يعني هو سامي يقول لا تسافر المرأة إلا مع ذو رحم المحرم وأشياء أخرى هم لك لا دا احنا تطورنا ليه؟ هو عين جمل ولا لوز ولا فوز قاعد في البيت وخير ما قادة؟ دا فيه إدارة دا إدارة البيت أما يجي يقولوا إن إحنا عايزين عقدة الشرف نزلها من المسلمين وعملونها حلقة أشبت لها زمان مستاذة اجتماع من لبنان ومستاذة اجتماع من جامعة عين شمس ومعاول واحد تالث يقولوا ان البنت لازم تخوض التجارب الجنسية قبل الزواج لده وده خبرة يا بوعل ما وخاكم وخلاصوا واحنا منهم الله اسمع عقدة الشرف بقى الطهارة اسمع عقدة الشرف. الحفاظ على العفقة اسمع عقدة الشرف. لما يطلع صحفي أو تطلع صحفيه يقولوا ان الحجاب ليس من الإسلام رغم المثابة فرضية الحجاب بالقرآن والسنة وإجماع العلماء من عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا لأيامنا لم يشيث لعالم واحد أن الحجاب فرض لكن في خلاف بقى من النقاب والحشمة والعفقة فرض إنما النقاب أو غيروا بقى دي المسألة المختلفة فيها يقول الحجاب ليس من الإسلام ويتعرض ويتعامل في اسكندرية والطاهرة حفلات زي حفلات عيد الميلاد البنات ماشيين مع زميلاتي لنا في المدارس والجامعات والرحلات من تبص واحدة تنزل على زميلتها صاحبتها تيه سابسا كتابة جيلتين خلاص تدير الكتاب ده تدها كتاب إقبال بركة ولا جمال البنة على سعيد ولا سعيد العشماوي ولا الذين أضلوا وأضلوا والبنت تقراه وعشان ما عندهاش خلفية علمية شرعية تقوم تقول لا ده الحجاب معصية وهم بيقولوا كده بيقولوا ده الحجاب معصية العين في الله. فيقوموا البنت خلع الحجاب يوم عمليم إيه؟ وأقسمت لي بالله أم إن بنتها زميلتها أقنعوها تخلع الحجاب هم زميلاتك فقيهات دول علمات مش فقيهات يا ليتا هن كنا عالمات فتقول البنت خلعت الحجاب عملوا حفلة ما حفلة خلع الحجاب سمعتوا عنها؟ اسمعوا غالوا بتسمعوه شو تكررت كتير؟ فإذا هم يوحون إلى أوليائهم وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم فديني وعلمي متناسبان لا ينفكان إن صح لي العلم قام الدين وأقصد بالعلم العلم الشرعي يسلح العبادات والمعاملات والأخلاق والتسكية والعلم الدنيوي يسلح الحياة ويقيم لنا المدنية والحضار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا غيبا وعملا متقبلا ونعود بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعوك لا يسمع وعمل لا يرفع اللهم إنا نسألك أن تجعلنا وأحبابنا وإخواننا من أولئك الذين اصطفيتهم لخدمة دينك يا رغم العالمين اللهم آمين في أوطاننا ولا تسلط علينا عدوان ولا قواما ولا راشما اللهم ولي علينا في ولا تولي علينا شررنا واصلحنا واصلحنا يا رب العالمين اللهم صل فوالنا المجاهدين في سبيلك في كل مكان آمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسليموا تسليما أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الغني الأزهار